م قتَن دَولههِ أَ تَقُلوا مَا لا تَفعللُون إِ اللهَا يُحِب الذيذينَ يُقاتِلونَ فيِي سَمِيل صَف كَأَنَّهُم بُن يَانُ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 بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن استغى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام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 اَرَسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ ولو كره يَا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 تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عبد ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى كَمَا قَالَ عِيسَى بَنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْ